الشیف الحرام و الحرام I don't know. I love امحسبي ان كذبتم انك ولم يكن متاث الذين قبل من قبل اسفهم Yeah. Uh -huh. يسكنك ما تعلمون يكثرون كذلك المن وهو الآيات تتفكرون في دنيا لا